بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا قم قليلا نصفه او انقص منه قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا او زد عليه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إِنَّ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَامًا قِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَامًا قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طويلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم رزبك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم رزبك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو واتخذ بحكما وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين اول النعمه ومهلهم قليلا وَضَرَبْنَا وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَ النَّعْمَةِ وَمَهَّلَهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَ لَوْ جَحِيمًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَ لَوْ جَحِيمًا وَعَذَابًا أَلِيمًا وَقَعَ وصعطا وعذابا اليما يوما ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يوما ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا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 رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فَكَيْفَ تَتَّقونَ إِكَ فَرْتُم يَومَّ جَعلُ الْوِلْدانَانَ شباَا فكَيفَ تَتَّقُونَ إكَ فَْتُم يَومََّ جَعلُ اللْدانَانَ شباَا السَّم أُمُم فَطِر بِ السم أمم كان وعده مفعولا إن هذه تذكره إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار والله يقدر الليل والنهار عالم ان لن تحصوه فتابع عليكم عالم ان لن تحصوه فتابع عليكم فقرؤوا ما تيسر من القران قَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ أَعْلَمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضًى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ أَعْلَمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضًى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فَضْلِ اللَّهِ وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخرون الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه فقرؤوا ما تيسر منه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 وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ مُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ إِنَّ الله غفور رحيم قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله